ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعة اتيته لا ريب فيها وان الساعة اتيته لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور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 وَمِن الناسَّاسِمَي يعبُدُ اللَّه عَى حَرفٍ فَإِن صَابَهُ خَيْرٌ يطمَاءَّ بهِهِ وَإِنَ صَابَتهُ فِتْن وَإِنَ صَابَتهُ فِتْنَةُنِ وَ قَلَبَ علىلَى وَجههِهِ خَصَِ الدّيَا وَلخِرَ ذَلِكَهُ الْخُسرَان الْمُبين يَدَعوا مِندونُون اللَّهِ مَا لا يَظرُهُ وَماَا لا يَنفَعُ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 وَأَطْوِئِرُ بَيْتِيَ لِلْطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَامَ رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ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 وَبشررِ الْمُخبتينَ الذيينَ إذاذا ذكرَِ الله وَجِلَ قُوبُهمم والالصابِرينَ على مَا أَصَابهُم والمُقيمِ الصلاح وَالْمُقم الصلاات وَمَِّ رَزَقناَاهُم يفقون وَالْبُدَِ جعلناهَا لك مِن شَعائِر اللهِ لَمْ فيِيهَا خَيير فَذكُر اسمَ الله عليهلَيهَا صو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 والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين فِي قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أنتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رِزْقًا حسنا وانا الله له هو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله العليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنهم الله ان الله العفو غفور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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبعكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبينس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرجه